بوك تو اشتا تدي تدو اثنان وسبعون اثنان وسبعون دفت وجوب عملي شيء وجوب عمل شيء دفت يجب يلزم Yajeb. Jelzem. Duhet të dërgoj letrën. Yajeb an ursil al-maktub. Yajeb an ursil al-maktub. Duhet të paguaj hotelin. Yajeb an adfa' lil-funduq. Yajeb an adfa' lil-funduq. Ti dutangrish heret. يجب ان تستيقظ مبكرا يجب ان تستيقظ مبكرا تدوته فونوش شوم يجب ان تشتغل كثيرا يجب ان تشتغل كثيرا تدوته ييش اي پرپیکت يجب ان تكون دقيقا في المواعيد يجب ان تكون دقيقا في المواعيد ايتو استوفونيسو هات ميكاربورانت يجب ان يعبي التنك يجب ان يعبي التنكا ايتو استريكولوي ماكينن يجب ان يصلح السياره يجب ان يصلح السياره ايتو استلاي ماكينن يجب ان يغسل السياره يجب ان يغسل السياره ايتو توبو بازار يجب عليها ان تتسوق يجب عليها ان تتسوق ايتو توبو تستوي شطين يجب عليها ان تنظف الشقه يجب عليها ان تنظف الشقه ايتو تلاي روبات يجب عليها أن تغسل الغسيل. يجب عليها أن تغسل الغسيل. نتو تشكويم منيح هرن للشقول. يجب أن اذهب فورا إلى المدرسة. يجب أن نذهب فورا إلى المدرسة. نتو تشكويم منيح هرن لـبون. يجب أن اذهب فوراً, فورا إلى الشغل. يجب ان نذهب فورا الى الشغل ندوتشكويم منيرت ميكو يجب ان نذهب فورا الى الطبيب يجب ان نذهب فورا الى الطبيب يودوتو بريسني اوتوبوسين يجب ان تنتظروا الباص يجب ان تنتظروا الباص Yadtu ta prisni trainin. Yajibu an tantazirul qitar. Yajibu an tantazirul qitar. Yadtu ta prisni taksin. Yajibu an tantazirul taksi. Yajibu an tantazirul taksi.